توقفنا أمس يا عم قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة الثالثة من مسائل الآية التاسعة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة وماذا قال الإمام في ذلك يا بني؟ قال إن الناس إذا أتوا منا غدوة يوم النحر رموا جمرة العقبة بها ضحا ركبانا إن قدروا ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار ويرمونها بسبع حصيات. كل حصات منها مثل حصل الخلف فإذا رموها حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتفث كله إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسحاق فتح الله عليك نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي والان يا إخواني ننتقل إلى ما تبقى لنا في هذه المسألة وهو قول عمر بن الخطاب وابن عمر يحل له كل شيء إلا النساء والطيب ومن تطيب عند مالك بعد الرمي وقبل الافاضه لم يرى عليه فدية ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يحل له كل شيء إلا النساء المسألة الرابعه يا إخواني ويقطع الحاج التلبية بأول حصات يرميها من جمرة العقبة وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها وهو جائز مباح عند مالك والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة والأصل في هذه الجملة من السنة ما رواه مسلم عن الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو مكان من منا قال عليكم بحصل خذف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان وفي البخاري عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم ولو الدار قطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء وحل لكم الثياب والطيب وفي البخاري عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء والتحلل الأكبر طواف الإفاضة وهو الذي يحل النساء وجميع محظورات الإحرام وسيأتي ذكره في سورة الحج ان شاء الله تعالى والآن يا إخواني ننتخل إلى الآية التالية ويا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم, صدق الله العظيم وفيه مسألتان الاولى قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم قال مجاهد المناسك الذبائح وهي الدماء. وقيل هي شعائر الحج لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. المعنى فاذا فعلتم منسكا من مناسك الحج فاذكروا الله وأثنوا عليه بالائه عندكم. المسألة الثانية قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم كانت عادة العرب. إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك حتى إن الواحد منهم لا يقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنه كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبي فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزانهم ذكر آبائهم أيام الجهلية هذا قول جمهور المفسرين وقال ابن عباس وعطاء والضحاك والربيع معنى الآية واذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم أبا أمة أي فاستغيثوا به واجأوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغاركم بآبائكم وقال الطائفة معنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره كما تذكرون آباءكم بالخير اذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم قال أبو الجوزاء ابن عباس يا ابن عباس إن الرجل اليوم لا يذكر اباه فما معنى الآية قال ليس كذلك ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما، وقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا قال أبو وائل والسدي وابن زيد كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا قصر دعواته في الدنيا وعلى هذا فما له في الآخرة من خلاق أي كخلاق الذي يسأل الآخرة والخلاق النصيب والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم وفيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى ومنهم أي من الناس وهم المسلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الحسنة في الدنيا المرقة الحسناء وفي الآخرة الحور العين وقوله تعالى وقنا عذاب النار المرأة السوء وهذا فيه بعد ولا يصح عن علي لأن النار حقيقة في النار المحرقة وعبارة المرأة عن النار تجوز وقال قتاده حسنة الدنيا العافيه في الصحة وكفاف المال وقال الحسن حسنة الدنيا العلم والعبادة وقيل غير هذا والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة وهذا هو الصحيح فإن اللفظ يقتضي هذا كله وحسنة الآخرة الجنة بإجماع وقيل لم يرد حسنة واحدة بل أراد أعطنا في الدنيا عطية حسنة فحذث الاسم المسألة الثانية قوله تعالى وقنا عذاب النار. المراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصي وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكدا بطلب دخول الجنة لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين. كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا إنما أقول في دعائي. اللهم أدخني الجنة وعافني من النار ولا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حولها ندند خرجه أبو داود في سننه وابن ماجة أيضا المسألة الثالثة هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة قيل لأنس ادعو الله لنا فقال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا زدنا قال ما تريدون قد سألت الدنيا والآخرة وفي الصحيحين عن انس قال كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه وفي حديث عمر أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ابن جريج بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال ابن عباس إن عند الركن ملكا قائما منذ خلق الله السماوات والأرض يقول آمين فقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسئل عطاء بن رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين حقا يا عم ما أعظم هذا الدعاء إن الله تعالى لم يطلب من المرء أن يدعو لآخرته فقط وإنما حثه على أن يدعو لدنياه أيضا نعم يا ولدي فما كان الله تعالى بغافل عن حب الناس للدنيا ورغبتهم في أن ينالوا نعيمها وخيراتها ولهذا فسبحانه تعالى لم يطلب من المؤمن أن يعتزل الدنيا وإنما يا ولدي لا بد أن يعمرها بكده وسعيه وذريته التي يتركها من بعده وفي هذا الدعاء الذي تضمنته الآية الكريمة تعليم للمؤمن بألا ينسيه طلب الدنيا طلب الآخرة أيضا لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم لن أصيل عليك أكثر من هذا فأنا أعرف أن الوقت قد أدركنا نعم يا ولدي وغدا نلتقي بإذن الله مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن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 الجامع لاحكام القرآن يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل اعطوا قرآن الكريم القاهرة من ايات الله البينات يبقى علينا القاري الشيخ كامل يوسف البهتيني ما يتيسر من سورة الحشر عبر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي mm, -hmm. mm -hmm.